شركه ا ل د ي ه ر ق ي ب ع ت ي د و ج ا ء ت س ك ر ة ربحيه ذات مضمون ا ك ن ت م ن ه ت ح ي د ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت س ك ر ة الموت بالحق ذلك ما كنت منه ت ح ي د ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد ل ف ا ء ت ك ت و ر م م ب ا ل ن ا س ق د كنت في غ ف ل ة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه, وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد الذي جعل مع الله الها آ خ ر فالقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا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 ما يبدل القول لدي وما أ أنا, أنا, انا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلات أ ت وتقول يوم نقول لجهنم هل لجهنم من مزيد م ت ل أ وتقول هل من مزيد, يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد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 ا موسوعه ا ل ن ا ب ل ا م ذ ل ك ي و م ا ل خ ل و ة وكم اهلكنا قبلهم من قرن هم اشد منهم بطشا فنقذوا في البلاد هلم ن محيص إن في ذلك ذ ل ك ر ان إ في ذلك ل ذ ك ر ا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 وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب